بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم أغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المولد رحمه الله تعالى والمستحاضة ونحوها ممن سلس سلسغون أو مذيون أو ريح طيب بدأ الشيخ الكلام هنا عن من حدثه دائما من حدثه دائم سواء كان مستحاضة او سلس أو أي حدث دائم وإنما بدأ بالمستحاضة لأنها الأشهر ولأن الأحاديث في المستحاضة طيب أيوا والمستحاضة ونحوها والمستحاضة ونحوها ممن به سرس بون أو مذين أو ريح أو جرح لا يرقى دمه أو رحاف دائم تغسل فرجها لإزارة ما عليه من حدث طيب هذا الحكم الأول أنه يجب أن تغسل فرجها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه فإذا ادبرت حيضتك فاغسلي فرجك فهذا دليل انها تغسل بعد الذهاب طيب وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسما الامكان فان يمكن اصبه كلباسور صنع على حسب حاله طيب الحكم الثاني أن تعصبه والمقصود بالعصب هو فعل كل ما يمنع خروج الدم بالعصب بالربط بأي طريقة وبأي سلوب تمنع خروج الدم لكن المشهور في, في العصر النبوي هو العصب وإلى الآن يعني العصب أو ما يشبه العصب فإذن الحكم الثاني أنها يجب أن تصنع كل ما من شأنه أن يمنع خروج الدم والمشهور أنه بالعصب والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تستثفر يعني ان تضع على الفرج ما يمنع خروج الدم هذا دليل على وجوب العصب وكذلك قال للأخرى أنعت لك الكرسوف وهو القطن حتى يمنع خروج الدم طيب فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله ولا يلزم إعادته مالك لصلاة إن لم يفرر طيب الغسل والربط أو العصب لا يجب لكل صلاة بمعنى أنه لا يجب أن يكرر لماذا لا يجب أن يكرر لأنه مع كثرة الخروج والغلبة يتعذر أن نمنعه تماما لكن يشترط لعدم وجوب تكرار الربط أن لا يفرط بمعنى أن يشده شدا محكما فإن فرط في شده وخرج يجب أن يعيد الغسل والعصب إذن إذا عصبه إذا غسله وعصبه بإحكام ولم يفرط فلا يجب عليه أن يعيد لكل صلاة ولو كان يظن أو يعلم أنه خرج شيء لكن لا يجب عليه لكن إذا أخل في الشد ثم خرج دم بسبب هذا الاخلال فيجب عليه أن يعيد الغسل والربط يجب عليها أن تعيد الغسل والربط نعم وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل فإن لم يخرج شيء لم يجب وضوء وإن, وإن طيب يقول وتتوضأ لدخول كل وقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة توضأي لكل صلاة وفي لفظ لف لوقت كل صلاة فهذا دليل أنها تتوضأ لكل صلاة دليل الثاني القياس على حتى بجامع أن كل من الطهارتين طهاره ضرورة طهاره ضروره بل التوضؤ هنا أولى من التيمم التيمم ليس لكل وقت هنا أولى لماذا أولى؟ لأن هنا الحدث فيه دائم مستمر بخلاف التيمم فهو اولى بهذا الحكم من التيمم بهذا الحكم من التيمم طيب يقول ان خرج شيء يعني إن خرج شيء بعد الوضوء وأما إن لم يخرج شيء بعد الوضوء فلا يجب عليها أن تتوضى لكل صلاة فلا يجب عليها أن تتوضى لكل صلاة فإذا غسلت وعصبت وتوضأت ثم لم يخرج شيء فلا يجب عليها أن تتوضى لدخول وقت كل صلاة نعم فإن لم يخرج شيء لم يجب وضوء وإن اعتيداً قطاعه زمنه اتسع الوضوء والصلاة تعيّن لأنه أمكن بها كاملا إذا كان هذا الخارج خروجا مستمرا ينقطع في وقت يتسع للطهارة والصلاة فإنه يجب أن يتطحر في هذا الوقت ويصلي يجب أن يتطحر في هذا الوقت ويصلي هذا مذهب جماهير الحنابلة كل جماهير, عفواً جماهير الحنبلة وهو الصحيح من المذهب أنه يجب أن تنتظر هذا الوقت الذي تطهر فيه ثم تتوظى وتصلي في هذا الوقت التعليل ذكره المؤلف يقول لأنه أمكن الإتيان بها كاملة يقصد أنه أمكن الإتيان بالطهارة والصلاة كاملة على وجه لا عذر فيه ولا ضرورة على وجه لا عذر فيه ولا ضرورة فوجب الإتيان به, فوجب الإتيان به وهذا واضح ان شاء الله هذا واضح شاء الله نعم. ومن يلحقه الثلث قائما صلى قائدا وراكعا او ساجدا, أو ساجداً ومن يلحقه الثلث ومن يلحقه الثلث قائما صلى قائدا وراكعا او ساجدا يركع ويسجد هاتان مساله ان الحكم فيهما مختلف المساله الاولى من يلحقه الثلث قائما وإذا صلى قاعدا لم يلحقه السلس فالحكم أنه يترك القيام ويصلي قاعدا حتى يتفاد السلس والتعليل قالوا القيام له بدل وهو القعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإذا كان له بدل فإنه يصلي قاعدا ويتجنب خروج الباول وانتقاد الطهارة هذا بالنسبة لي هذه المسألة. المسألة الثانية أو راكعا أو ساجدا يركع ويفتد يعني إذا كان يصيبه السلس راكعا وساجدا ولا يصيبه السلس إذا أومأ فإنه لا يوم وإنما يصلي ويسجد ويركع واضح؟ فيفرقون بين, فيفرقون بين المسألتين معنى قوله يركع ويسجد يعني أنه لا يكفيه الإيماء هنا وهذا منصوص الإمام أحمد هذا منصوص الإمام أحمد وفي المذهب تخريج أنه يجزئه الإماء كالمسألة السابقة أنه يجزئه الإماء كالمسألة السابقة لأن الركوع والسجود أيضا له بدل وهو الإماء, وهو الإماء فتتحد العلة في المسألتين نعم ولا توضع المستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها ولا كفارة فيه ويستحبوا طيب يقول لا توطأ المستحاضة الحنابلة يرون أن وطأ المستحاضة محرم ويستدلون بأنه روي التحريم عن عائشة روي التحريم عن عائشة رضي الله عنها والاستثناء يقولون إلا مع خوف العنت منه أو منها إذا خافت العنت منه أو منها فإنه يجوز في هذه الصورة أن تطع وكذلك من به شبق لأن الاستحاضة أخف من الحيض فإذا جاز في الحيض ففي الاستحاضة من باب أولى ثم قال ولا كفارة فيه يعني في المواضع التي نقول فيها يحرم وطء المستحاضة إذا وطيها فإنه لا كفارة فيه لأنه لم يأتي في النصوص ما يدلع على وجب الكفارة ولأن التحريم هنا أخف التحريم هنا أخف نعم ويستحب غسلها أي غسل المستحاضة لكل صناة لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة متبق عليه يستحب للمستحاضة أن تغتسل يعني ولا يجب عند كل صلاة ودليل استحباب هذا الحديث الذي أفتاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه أم حبيبة بالاغتسال وأما سبب عدم الوجوب فقالوا لأنه لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يبينه عرفنا أن هذا الأمر فيه للاستحباب لا للوجوب نعم وأكثر, وأكثر مدة النفاس ودم ترخيه الرحم لنولادة وبعدها وبقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله وأصنو لغة من التنفس والخروج من الجوف أو من نفس الله كربته أي فرجها أربعون يوما نعم وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها هذا قول للولادة وبعدها مبني على أن الحنابلة يرون أن نخرج الدم قبل الولادة بيوم يومين أن له حكم النفاس وعلى الذين وعند الذين يرون أن النفاس يكون بعد الولادة فتعريف النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة الدم الذي يخرج بعد الولادة أربعون يوما بل جماهير الأصحاب بل جماهير أمة محمد على أن أكثر النفاس أربعون يوما ويستدلون بأن هذا مروي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النفساء كانت تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وحكي إجماع الصحابة عليه حكي إجماع الصحابة عليه بل الطحاوة يقول لا ينقل لم ينقل عن الصحابة أن أحد منهم قال أن مدة النفاس ستين يوم وكذلك ظاهر المنقول عن الإمام أحمد أنه يرى أن الصحابة لم يختلفوا في الأربعين لأنه قال رويا عن فلان فلان فلان ولم يذكر خلافا ولم يذكر خلافا وكذلك ظاهر كلام الترمذي والحنابلة ينقلون كلمة الترمذي أنه قال أصبح أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم الترمذي قال أن هناك خلاف ننقل لكم كلام الترمذي يقول أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسر وتصليه فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة ظاهر كلام الشيخ الحافظ الترمذي أنه في اشكال كيف يقول أجمع في الأول يقول أجمع أهل العلم ثم يقول في الأخير فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة والظاهر والله أعلم على أحد وجهه إما أن نقول أنه تجوز في الإجماع تساحل في الإجماع أو نقول يبدو لي أنه الأحسن أنه في الأول يحكي إجماع الصحابة وفي الثاني يحكي الخلاف الذي وقع بين التابعين وهذا يبدو لي أنه هذا مقصود بدليل أن العبارات المنقولة عن غير مثل التحاول الإمام أحمد فيها ما يدل على إجماع الصحابة الحاصل أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما عند الحنابلة وهو مذهب جماهير أصحاب الإمام أحمد وعن الإمام أحمد رواية أخرى أكثره ستون أكثره ستون هذه رواية منصوصة عن الإمام أحمد <تصفيق> نعم وأول مدة فيه الوضع أول المدة التي تحسب فيها يحسب فيها النفاس مدة النفاس من الوضع المقصود بالوضع هنا خروج ولو بعض الولد ولو بعض الولاد من أول خروج ولو بعض الولد تحسب المدة وما رأته؟ وما رأته قبل الولادة بيومين وثلاثة بأمارة فنفاس وتقدم طيب ما رأته قبل تقدم معنا أن ما تراه قبل بيوم أو يومين يعتبر من النفاس بشرط أن يكون معه أمارة مثل آلام الوضع أو الطلق أو ما يشبه هذه الأشياء التي تكون عادة قبل الوضع وقوله فنفاس لكن تقدم معنى أنه لا يحسب من مدة النفاس ما يأتي المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين لا يحسب من مدة النفاس كما تقدم نعم ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان ولا حد لأقله لأنه ولم يرد تحديده طيب ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان هذا الصحيح من مذهب الحنابلة وهو منصوص أحمد أن ما تضعه المرأة لا يترتب على الدم الخارج منه منها بسببه أنه نفاس إلا إذا كان فيه خلق إنسان فيه خلق إنسان والحنابلة نص على أن أقل ما يمكن أن يتخلق فيه الإنسان واحد وثمانون يوما وقد نص على هذا الشيخ ابن قدامى أن أقل ما يمكن أن يتبين أن نقول أقل ما يمكن يعني قد يتبين قد لا يتبين لكن قبل واحد وثمانين يوم لا يمكن, أن لا يمكن أن يتبين ثم قال ولا حد لي أقل لا حد لا أقل النفاس على الصحيح من مذهب الحنابلة لأن لأنه وجد من ولدت ولم يخرج معها دم وعن الإمام أحمد رواية ثانية أن أقله يوم وعنه رواية ثالثة أن أقله ثلاثة أيام أن أقله ثلاثة أيام لكن المذهب هو هذا أنه لا حد لأقله لا. وإن جاوز الدم الأربعين وصاد فعادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثرها طيب وإن جاوز الدم الأربعين انتهينا أنه الدم اللي في الأربعين هذا دم نفاس فإن جاوز الأربعين يقول إن جاوز الأربعين واتصف بصفتين صادف العادة ولم يجاوزها يعني لم يزداد عن العادة وإنما أخذ نفس وقت العادة صادفها ولم يزد عنها فهو حيظ فهو حيظ لأنه دم صادف وقت العادة فيأخذ حكمه وهم يرون أن هذا الدم الذي زاد عن النفاس وصاد فوق العادة ولم يزد عن مدته حكمه كما لو لم يكن متصلا بالنفاس تماما يأخذ نفس الحكم لأنه دم عادة وافق عادة, وافق عادة المرأة من حيث الوقت والعدد من حيث الوقت ثم قال أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره إن إذا زاد عن الأربعين وزاد عن وقت العادة فهذا لا يكون حيض إلا إذا تكرر ثلاث مرات بشرط أن يصلح حيضا بأن لا يزيد عن أكثره فإذا تحقق الشرطان بأن تكرر ولم يزيد عن أكثره فهو إيش؟ فهو حيض فهو حينئذ حيض نعم طيب وإن لم فإن لم نقول الآن ما زاد عن العادة مما زاد على الأربعين يكون حيض إذا تكرر ولم يزد عن أكثره أليس كذلك فإن لم يتكرر أو زاد عن أكثره فهو استحاضه وليته وليت صرح فلأ قال وإلا فاستحاضه وإلا فاستحاضه نعم ولا يدخلوا ولا يدخل حيض في مدة نفاس لماذا يعني لا نحسب مدة الاستحاضة من مدة النفاس ولكن النفاس هو الذي يقول له الحكم يقولون لأن الحكم للأقوى الحكم للأقوى حقيقة عبارة المؤلف هنا فيها يعني الشيخ يقول هنا ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس يعني لا تدخل الاستحاضة في مدة النفاس ولا تدخل ولا يدخل الحيض في مدة النفاس فمثلا لو كانت مستحاضة وهي حامل وولدت فمن حين الولادة يعتبر الدم استحاضة أو نفاس نفاس لأنه أقوى كذلك في الحيض لكن عبارة الشيخ في المنتهى عبارة في المنتهى تختلف عن هذه العبارة يقول الشيخ في المنتهى مع شرحه ولا تدخل استحاضه في مدة نفاس كما لا تدخل في مده حيض لان الحكم الاقوى فيكون المعنى في عبارة الشارح لا عباره الشيخ في المنتهى أن لا ان الاستحاضه لا تدخل في مده النفاس ولا تدخل في مده الحيض بينما يفهم من عبارة الشارح هنا انها لا تدخل الاستحاضه ولا يدخل الحيض في مدة النفاس ولا ما فهمته وهذا عبارة المؤلمة فيها اشكال لأنه ممكن يجتمع استحاضه وحيض لكن لا يمكن أن يجتمع عفواً يمكن يجتمع استحاضه ونفاس لكن لا يمكن يجتمع حيض ونفاس لماذا؟ لأن الحامل لا تحيض عند الحنابلة فهي لا تحيض ثم ولدت فما يأتيها الدم هذا الذي يأتيها لن يكون ما قبله إلا استحابة والغير واضح فعبارة الشيخ في المنتهى أدب وأحسن ومتى طهرت قبلهم أي قبل انقضاء أكثره تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائل الطاهرات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها إذا طهرت النفاء نفسها قبل مضي الأربعين يوما فإنها تطهر ويقوم وتعامل معاملة الطاهرات بلا خلاف بلا خلاف لأنها طهرت وصدق عليها وصف الطهارة فتعامل معاملة الطاهرات ويكرم وطعها قبل... قبل الأربعين ويكرم وطعها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسان قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على على حديث عثمان بن أبي العاص طيب ويكره وطها قبل الأربعين بعد انقطع الدم عند الحنابلة إذا انقطع الدم قبل الأربعين فقلنا أنها طاهرة وتعامل معاملة الطاهرات لكن الوط مكروه الوط مكروه لسببين السبب الأول ذكره المؤلف وهو حديث عثمان بن أبي القاس وهو أنه قال لها لا تقربيني السبب الثاني قالوا أن الوط هنا قد يسبب عود النفاس الوط هنا قد يسبب عود النفاس فجعله مكروها لهذين السببين وعن الإمام أحمد أنه محرم وعن الإمام أحمد رواية ثالثة أنه مباح ففيه عن الإمام أحمد ثلاث روايات الكراهة والإباحة والتحريم الكراهة والإباحة والتحريم نعم وعرفنا المذهب وهو التوسط في هذه الروايات وأنه مكروه وكراهة وطن ان نفس اذا طهرت قبل الأربعين من مفردات مذهب الامام أحمد نعم فان عودها الدم فان عودها الدم في ال40 فمشكوك فيه كما لو لم تره فيها طيب اذا عودها الدم يعني طهرت قبل ال40 ثم قبل ان تنقضي ال عاد الدم فحكمه أنه مشكوك فيه معنى انه مشكوك فيه يعني مشكوك في كونه دم فساد او دم نفاس وإذا كان مشكوك في كونه دم فساد أو دم نفاس فإنه يعامل معاملة الدم المشكوك فيه تقدم معنا ماذا تصنع من أتاها دم مشكوك فيه وهي أنها تصلي وتصوم ثم تقضي احتياطا وعن الإمام أحمد رواية ثانية في هذه المسألة أن هذا الدم ليس دم مشكوكا فيه بل هو دم نفاس بل هو دم نفاس والشيخ في الفائق اللي قاضي الجبل يقول هذه أصح الروايتين نعم يقول كما لو لم تره ثم رأته فيها هذه المسألة إيه إيه كما لو لم ترى الدم ثم رأته فيها يعني ولدت ثم إيش لم ترى داما أبدا ثم قبل انقذاء الأربعين إيش جاءها الدم واضح يقول الشيخ أن حكم هذا الدم حكم ما إذا عاد الدم بعد الطهارة لكن هنا عبارة للشيخ بن تميم الشيخ بن تميم يقول يخرج هذا الدم على روايتين هل هو مشكوك فيه أو نفاس يعني يقول نخرج هذه المسألة على نفس المسألة السابقة تخريجا فإذا إذا أردنا أن نخرج هذه المسألة على المسألة السابقة فنقول فيه روايتان إما أنه مشكوك فيه أو هو دم إيش نفاس طيب تصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بأقين وشقوطها بهذا الدم المشكوك فيه وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا ولا تقضي الصلاة كما تقدم هذا كما مر معنا مرارا حكم الايش المشكوك تصوم وتصلي وتقضي تصوم وتصلي احتياطا وكما قال المؤلف لأنها واجب في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم المشكوك فيه محل ظن لكن إذا انتهت فإنها أيضا تقضي لأن الزائد والصيام الواقع في هذا الدم المشكوك فيه مشكوك في صحته فلا تخرج فيه من عهدة الوجوب. وقوله تقضي الواجب مفهوم كلام مؤلف أنها تقضي جميع جميع العبادات التي فعلتها وعاني الإمام أحمد رواية ثانية أنها تقضي جميع العبادات إلا الطواف إلا الطواف فإنها لا تقضي ففي هذه الحالة لا تلزم بقضاء هذا الطواف إذا ايه طافت او طافت نعم اذا طافت اما الباقي الصلاه والصوم كما تقدم معنا انها تقضى على المذهب نعم وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كان استمتاعا بما دون الفرج وفيما يحرم وفيما يحرم به كنوضي في الفرج والصوم والصلاه والطلاق بغير سؤالها على عوض وفيما يجب وفيما يجب طيب النفاس كالحيض في كل شيء هذا, هذا معنى عبارة المؤلفة فيما يحل كالاستمتاع بما فرج الفرج على ما تقدم وفيما يحرم كالوط في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها وقراءة القرآن وكل واللبس في المسجد كل ما تقدم في الحيض فهو كذلك في, في النفاس قوله والطلاق بغير سؤالها على عوض الطلاق إذا كان بسؤال المرأة على عوض فإنه لا يحرم الطلاق إذا كان بسؤالها على عوض فإنه لا يحرم وكذلك إيش؟ وكذلك النفاس كذلك النفاس فإنه لا يحرم إذا كان بطلبها بشرطين بطلبها وعلى عوض بطلبها وعلى عوض هذا المذهب وهو الموجود في المنتهى والأقناع والشيخ مرعي تذكرون أخذنا توجيهات الشيخ مرعي هنا له توجيه وهو أنه يقول لا نشترط أن يكون بعوض فقط يكفي أن تطلب لأنه بطلبها أسقطت حقها بطلبها أسقطت حقها فيجوز أن يطلق الحائض والنفسة بمجرد الطلب, بمجرد الطلب الحنابلة يقولون يشترط أن يكون بعوض حتى نتيقن من صدق الرغبة حتى نتيقن من صدق الرغبة فإن الرغبة تكون صادقة إذا كانت بعوض أما بغير عوض قد تطلب وهي ليست صادقة في الطلب, ليست صادقة في الطلب. لكن الآن عرفتوا أن الشيخ مرعي لا يرى هذا او يقول ما في الإقناع والمنتهى مرجوح لكن المذهب هو ما في الإقناع والمنتهى نعم وفيما يجب طيب أما الغسل فهو واجب بالإجماع وأما الكفارة ففي الوط في وط النفسة ما في وط الحائض من الخلاف السابق في الكفارة وماذا تكون والروايات التي فيها كلها تخرج هنا في وط النفساء نعم وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها نعم. غير العدة فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس نعم لأمرين النفاس ليس له علاقة بالعدة لأمرين الأمر الأول أن الله ربط العدة بالقر والنفاس ليس ما قرآن الثاني أنه بمجرد الولاده تخرج من العده بمجرد الولاده تخرج من العده فليس للنفاس اي علاقه بالعده نعم وغير البلوغ لا يثبت بالحيض النفاس لحصول البلوغ بالانزال السابق للحمل نعم البلوغ سيحصل بالانزال السابق للحمل فلن يكون النفاس من علامات الايش من علامات البلوغ لانه حصل بما سبقه من إنزال و لا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض هذه أيضا من المثال الذي يختلف فيها النفاس عن الحيض وهو أنه لا يحتسب على المولي من من المده. لماذا لأنه ليس بمعتاد بخلاف الحيض فهو معتاد الآن النفاس ليس بمعتاد الجواب نعم النفاس ليس بمعتاد يعني لا يعتاد مجيئه وأنما لا يأتي إلا بمناسبة الحمل بخلاف الحيص فهو معتاد كل شهر يأتي فهو معتاد كل شهر يأتي نعم وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في فضل واحد فأول نفاس وآخره من كان حمل الواحد فلو كان بينهما أربعون فأكثر فلا نفاس للثاني نعم طيب يقول وإن ولدت امرأة توأمين فأول النفاس وأخره من أوله معها. نص عليه لمما محمد هو المذهب نص عليه لما محمد وهو المذهب لماذا قالوا لأن الدم الذي خرج مع الأول دم خرج بسبب بالوللادة فيكون هو النفاس فيكون هو النفاس. وع ما محمد روواثانها أن أولله من الأول وأآخره من الثاني. واضح. وعنه رواية ثالثة أن أوله وآخره من الثاني أن أوله وآخره من الثاني واضح طيب. يقول فأكثر فلو كان بينهم أربعون فأكثر فلا نفاس للثاني يعني إذا ولدت الأول ثم بعد أربعين يوم ولدت الثاني ومعه دم فالدم الذي أتى بعد الثاني ما حكمه دم فساد واستحاضة وليس بدم نفاس ولا يأخذ أحكام النفاس لماذا لأن النفاس أوله وآخره من الأول نعم. والقاعدة عند الحنابلة عندهم قاعدة أن أي دم لا يصلح حيضا ولا نفاسا فهو استحاضة فهو الاستحاضة طيب ومن صارت نفسها بتعديها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تقضي إذا نزل دم النفاس بسبب فعل المرأة بأن ضربت بطنها وأخذت دواء فتترك الصلاة ولا, تقضي. تترك الصلاة ولا تقضي لماذا؟ قالوا لأن خروج الدم الآن ليس بفعلها كما أنها لا تتمكن من إيقافه ولا يمكن أن نقيس هذه المسألة كما قال حنابلها على من سافر سفر معصية لأن من سافر سفر معصية يستطيع أن يخرج من المعصية بالتوبة بخلاف هذه المرأة لا تستطيع أن تخرج من الدم بحال من الأحوال لا تستطيع أن تخرج من الدم بحال من الأحوال ولم يفرض الحنابلة هنا أنها يجب أن تأخذ دواء لإقاف الدم لأن هذا التصرف تصرف عارض ولا يجب ومؤذي للمرأة, مؤذي للمرأة وهو, خلاف الأصل وهو خلاف الأصل فالأصل أن ينزل الدم معها بغير اختيارها بخلاف الذي سافر سفر معصية فهذا يستطيع أن يوقف هذه المعصية بأن يتوب, بأن يتوب ففرقوا بين هاتين المسألتين وبهذا نكون انتهينا من كتاب الحيض به انتهينا من كتاب الطهاره كامله والله الحمد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين